يَرِثُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَلِطَوَانَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء إلا لغير الله به والمنخنقة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 فلا تخشونهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمة غير متجر في الإثم الله فإن الله غفور رحيم 109. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه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 124. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 125. وإن كنتم جنبا فاتطهروا 126. وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد أو جاء أَوْ لَا مَسْتُمْ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ما يريد يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدِ ولكن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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمتن برسلي وأمتن برسولي وعذرتهم وأقرتهم الله قرضا حسنا لا أكفر عن سيئاتكم ولا أدخلنكم جنة تجري من تحتها الأنوار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعن. جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعني 111. ونسو ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم 113. فاعف عنهم واصفح إن الله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 المسيح بن مريم وامه ومن في الارض ومن في الارض جميعا لله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء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 جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُم ملوكا وآتاكم مَا لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ دَخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم فاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض لا تاسعن القوم فاسقين واثنوا عليهم نبى ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلن قال انما يتقبل الله من المتقين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 ك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قَتَلَ نفس بغير نفس، أنهما قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً. وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّ مَا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أي يقتلو أو يصطبخوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوثوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ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 لا في حور إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم فمن ثاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن اللهم إن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 112. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من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 129. ويطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 110. سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوك بينهم كم تفحكون بينه بالقصة إن الله يحب المقسمين وكيف يحكمونك وعده التوراة فيها حكم الله. 119. وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بمن زل الله فأولا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 129. لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون 110. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما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 جميعا فننبيكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك من الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى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 121 بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه 109. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون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 قنازل وجعل منهم القردات والخ.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 رَنّ مِنَّا أُنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفرنا, لكفرنا عنهم، سيئاتهم، ولا جنات النعيم ولو أنهم عقام التوراة والجن وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم ضمة مقتصدة وكثير منهم ساء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 حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم أ إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلتنا قبله رسولا وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أوضر كيف نبين لهم الآيات؟ 119. وَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نَا تَغْنُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا 113. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 114. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أخذهم ما أتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن شدة الناس عذابا ل الذين آمنوا اليهود والذين اشرفوا ولا تجدن 129-وودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 120-وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما يعرفوا من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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا 121-إن الله لا يحب المعتدين 122-وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم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 إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبرو أنكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله عيد كم ولماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب مليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم تعمدا فجزاء ام مثل ما قتل فجزاء ام مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به عدل منكم هديا بارغا الكعبه او كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عنه وَمَن اعْتَدَى فَيُنتَقَمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وللسيارة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 الله شديد العقاب 110. وأن الله غفور رحيم 111. ما على الرسول إلا البلاغ 112. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 113. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو كثرة الخبيث فاتقوا الله يا 119. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤثم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بين كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا أصيلة ولا أصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى مازل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا من إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية إثنان عدل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 شهادة الله إن إذا لم لآثمين فإن عثر على أنه مستحق أثما فخارني قوما مقامهما من الذي نستحق عليهم من الذي نستحق عليهم من الأوليان فيقسمان بالله 126 فيقسما لبالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا تكلم الناس في المهدي وكذلا، وإذا علمت كالكتاب والحكمة والدورة والنجيل، وإذا خلق من الطير كهيئة الطير بإذني، فتفخ فيها، فتفخ فيها، فتكون طيرا بإذني.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 129. الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون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 119. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 110. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن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 يُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ